بسم الله الرحمن الرحيم آخر ما قلنا أن أهل السنة وجماعة جعل الله وإياكم منهم يقولون إذا قال لهم الجهمي أو المعتزل أو أي معطل في كيفية صفه النصبات الله يقولون إذا قال كيف ينزل كيف وجهه كيف يده فقل له كيف هو بذاته سوف يقول لا احيط بهذا علما نقول اذا كنت لا تحيط بذاته علما فلن تحيط بصفاته علما لان لان القول في الصفات فرع عن القول بالذات وهذا والحمد لله امر واضح وانت اذا اثبت لله ما اثبته لنفسه من الصفات مع مع استشعارك لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير علمت ان لله تعالى كل صفه وصف الله بها نفسه لكن بدون... بدون ايش بدون تمثيل نعم الان الى الاسئله والمحدد المده على التسع ونصف يقول تاخرت شوي نعم ايش اقول يقول تاخرت شوي تسع ونصف نعم أنا راحتي براحتكم لكن الكلام على أن العام عامة الحاضرين يقولون تأخرت ما في تاخر ربنا عليك توكرنا وإليك أنبنا وإليك مسير أستعلى أن تستع إلا ذلك نعم. نعم توقع الله بسم الله والحمد لله فضيلة الشيخ ما حكم من ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي عليها هل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا دليل على هذه المساله نعم حكم من ذبح الذبيحه ولم يسمي عليها ان كان متعمدا فالذبيحه حرام وان كان ناسنا نوجد... ونعم ان كان متعمدا فالذبيحه حرام وفعله حرام فالذبيحه لا تؤكل وهو آثم ودليل ذلك قالوا تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يذبح فليذبح على اسم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الجمع وذكر اسم الله عليه فكلوا الا السن والظفر فاذا كان الذابح ترك التسميه عمدا فهو آثم ولدبيحته حرام وان ترك ذلك سهوا فهو غير آثم لقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسنا واخطانا ولكن الذبيحه حرام لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنهى سبحانه وتعالى ان ناكل مما لم يذكر اسم الله عليه فلو اكلنا نسيانا فليس علينا اثم ولو اكلنا جاهلين فليس علينا إذن لأن هناك دبحا وأكلا الذابح إذا, إذا نس التسمية فهو ايش غير آكل الآكل هل يأكل مما لم يذكر اسم الله عليه نقول لا لأننا نرى نهأكل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليه لكن لو أكل الآكل ناسيا الآكل ناسي ايش فلا شيء عليه او جاهلا فلا شيء عليه ولذلك ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان قوما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا قال سموا أنتم وكلوا سموا أنتم وكلوا. وكلوا وهذا يدل على أن التسمية لا بد منها لكن إذا كنا نجهل هل سمى أو لا فإننا أكل لكن نسمي الله على أكلنا الآن لو أسألكم هل أنتم تجزمون بأن جميع الذبائح التي بين أيدينا قد ذكر اسم الله عليها الجواب لا لكن الحمد لله يسر الله علينا أن ما جهلنا ذكر اسم الله عليه أم لا فإننا نأكل ونسمي فعلنا هو الاكل نسمي عليه وأما ذبعه فهو فعل غيرنا ولا ولسنا ملزومين بأن نسأل عنه نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول هذا يراجعنا على مسألة النساء. يدخل عليهم القوس. خاد يعني يعني طيب. يقول السائل نعم. هل يعذر الانسان بالنسيان فلا يقضي صلاه صلاها بغير وضوء نعم هذا سؤال مهم يعني لو ان الانسان صلى ولم يتوضا ناسيا اتصح صلاته الجواب صلاته ليس باثم فيها لا ياثم اذا صلى بغير وضوء ناسيا فلا اثم عليه وان كان متعمدا إيش آتم لغير آتم. آتم حتى قال بعض العلماء إنه يكفر إذا صلى بغير وضوء متعمدا لأنه مستهزئ بايات الله عز وجل لكن لو صلى ناسيا فلا إثم عليه إن... لكن عليه أن يقضي عليه أن يقضي الصلاة الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة من... أو نسها اتم يا اخوان فليصليها اذا ذكرها والفرق بين فعل المحظور وترك المامور ظاهر الصلاه بغير وضوء من باب ترك المامور والصلاه في ثوب فيه نجاسه ناسيا صحيح لانه من باب ترك المحظور وهذا فرق دقيق يعرفه اهل العلم ما كان من باب فعل المحظور إذا فعل الإنسان ناسيا أو جاهلاً فلا اثم عليه ولا قضاء وما كان من باب ترك المأمور فعليه إيش عليه القضاء أرأيتم لو سلم الإنسان قبل تمام صلاته ناسياً أي لزمه أن يتيب الباقي واحد سلم من صلاة العشاء في الركعة الثالثة ناسياً غير متعمل ايلزمه ان ياتي بالرابعه والله ان كان يلزمه طيب مع انو ناسي ليش لانه نقص المامور ولذلك لما صلى النبي عليه الصلاه والسلام وانتبه لهذه القصه غريبه صلى النبي صلى الله وسلم احدى صلاتي العشي اما الظهر واما العصر صلى ركعتين وسلم سلم. من ركعتي الناس الذين يخرجون من استراكي استراعا خرجوا وقالوا قصرت الصلاة يعني جعلت ركعتين لانه في زمن التشريع ممكن تقصر قصرت الصلاة ولكن تقية الصحابة فقوا وكان في القوم رجلاني هما اعز رجال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما ابو بكر وعمر رضي الله عنه لكنهما هابا ان يكلماه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم له هيبه عظيمه لكن من راه يعني في اول وهله يهابه ومن خالطه معاشره احبه والفه طيب هابا ان يكلماه للهيبة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه أحسن الناس خلقا لكن هذه هيبة نعمة من الله عز وجل أن, يكون أن يعطي الله الناس هيبة من الشخص حتى يكون محترما بينهم لكن في القوم رجل يداه طويله يمزع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يسميه دال يدي. يسميه دليله، وتعرفون أن الإنسان إذا كان يمازح مع شخص ربما يتجرى عليه، فقال يا رسول الله أنا سيئ أم قصرة الصلاح؟ والله سؤال لا يمكن أن يسأله الفلسفة من قوم لم يدخل علم الفلسفة ولا المنطق، أنا سيئ أم قصرة الصلاح؟ في قسم ثالث وهو او تعمدت السلامه قبل تمامها لكن هذا الاخير ممكن او غير ممكن اللهم استعانه اما ان يكون ناسيا او الصلاه مقصوره او متعمدا الثالث ايش ممتنع غير ممكن ولهذا ما سال عنه الصحابي لن يعلم انه لن من رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر وهنا اشكال كيف يقول لم أنس وهو ناسي هنا شيئا انتفيا لم أنس ولم تقصر أما قوله لم تقصر فهو نفي لحكم شرعي لا يمكن الخطأ فيه وأما قوله لم أنس فهذا بناء على أعتقاده أنه لم ينس ولولا أنه يعتقد أنه لم ينسى لما سلم فقال له ذو اليدين بلى قد نسيت الشمع الآن قول ذو اليدين أنه نسي وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم ينسى يحتاج تحتاج المثل إلى إيش إلى حكم إلى حكم بينهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما يقول ذي الجين؟ قالوا نعم حق. فتقدم وصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. لم يقل اني نسيت واسقط عني بقية الصلاة في النسيان، لأن فعل المامور لا بد منه. نعم. خصوصا بعض أخبرهم إلى خصوصا بعض النساء بخصوص أبواب النساء مم. يعني يقول يطلب ابواب النساء الان ماخبرهم عبد الله لا انت؟ اي نعم جزاكم الله خير سؤال يقول فضيله الشيخ هل زياره القبور للناس جائز ام لا او للنساء هل زياره القبور جائزه نعم. للنساء ام لا نعم, نعم. الصحيح ان زياره القبور النساء للقبور حرام ولا تحل لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتقين علينا المساجد والسر وهذا من الحكمه البالغه لانه لو اذن للنساء ان تزور القبور لرأيت المقبره مملوءه من النساء دائما وابدا لان المرأة ما تصبح تجد كل امرأة تروح اول النهار لبنتها وثاني النهار لاختها واول الليل لامها وثاني الليل لجدتها المرأة ما تصبح لهذا كان من الحكمة ان النساء لا يزرن القبور فان قال قائل ماذا تقول في زياره المرأة لقبل الرسول عليه الصلاة والسلام نقول إن الله تعالى قد اغناها عن الزيارة هي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في أي مكان من الأرض تقول ذلك فإن سلامها سوف يصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحينئذ لا حاجة إلى أن تذهب إلى القبر وتسلم نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول لقد ذكرتم في جواب لكم عن سؤال حول صلاة المفرد خلف الصف أن صلاته باطلة فهل يكون من جاهل بهذا الحكم الذي دل عليه حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف ينطبق عليه نفس الحكم أي أن صلاته باطلة نعم إذا صلى الإنسان خلف الصف مفردا بدون عذر يعني الصف مات وجاء وصف خلف الصفر بدون عذر فصلاته باطلة لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصفر لكن لو كان جاهلا لا يدري أنه حرام فهل صح صلاته ذهب بعض العلماء إلى أن صلاته صحيحة لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤخرنا إن نسينا واختانا وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته باطلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي راه يصلي خلف الصف اعد الصلاه ومعلوم ان الصحابي لا يمكن ان يتعمد الصلاة خلف الصف وهو يعلم انه حرام فدل ذلك على ان من صلى خلف الصف ولو كان جاهلا فانه يؤمر بالاعاده وهذا هو الصحيح وهو ايضا منطبق على القاعده لان ترك المصافه من باب فعل المحظور او من باب ترك المامور من باب ترك المأمور فهي منطبقه على القائد تماما ولكن لو قال لو قال هذا الرجل إنه صلى خلف الصف لأن علماءه يقولون لبأس أنتم تعلمون المسألة هذه خلافية مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيف رحمهم الله ورواية عن المام أحمد أن الصلاة منفرزة خلف الصف صحيحة وأن نفي كمال ولس نافي صحة فإذا قال أنا والله قلدت العلماء العلماء يقولون لا بأس أن تصدق خلف الصف فهل ننزمه بالإعادة لا لأن مسائل الاجتهاد لا يمكن أن نفرض رأينا فيها على أحد ما دام هذا رأي العلمائي وهو عامي مقلد نقول لا شيء عليك ولكن يا أخي الأدلة تدل على أنه لابد أن تكون في الصف نعم جزاكم الله خيرا سائلة تقول اذا اراد الانسان الزواج من امراه خارج البلد ولم يستطع السفر واتصل بمن يوكله عنه في اتمام الزواج المذكور فهل يكفي حضور الوكيل المذكور وولي المراه والشهود لاتمام العقل نعم. اولا ارى ان الانسان لا يتزوج من خارج بلده الا للضروره القصوى لانه ليس من ليس من ليس من المصلحه الاجتماعيه ان ندع نسائنا وان نذهب ناتي بنساء من الخارج بل نصبر ونتزوج من نسائنا والذي لا يقدر له الزواج هذا العام يتزوج العام الثاني والحمد لله اما ان نذهب الى الخارج مع ما يحصل فيه من المشاكل احيانا يحصل مشاكل كثيرة إذا ذهبت للخارج ويلا أعطني هدية لأمي لأبي نعم اذهب بكل نصف سنة وما اشبه ذلك من المشاكل التي نحن علمناها بحسب ما نسمع من الناس أو ما يلقى الينا من الفتاوي نقول أصبر يا اخي تزوج من نساء البلد ولكن المشكلة عنده المشكلة ان نساء البلد اصبحن سلعا اصبحنا سلعا وش معنى السلعا يعني ان الاب يتحكم فيها يجيها الرجل الطيب، المرضي المرضي في ديني وخلقه يزوجني طيب كم تعطيني كان عقلت عشرين الف او اجهزها اتي بغلفة النوم وبالحلي وبكذا وبكذا وهذا اللي رطيق قال لا أنا بعشرين ألف ري وعشرة تلاف لأمها وخمس تلاف لخالتها واربرة تلاف لإيش وأريد أيضا سجارة للغنم هنا. وأريد أيضا ويأتي ويت... بالماء سبحان الله صارت قريصة عظيمة هذا, هذا لا جوز إطلاقا أبدا المرأة مهرها لها فقط قال الله عز وجل وآت النساء صدقاتهن نحلة يعني بدون منا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا إن طبنهن أباءه ليس آباءهن ولا إقوانهن ولا أولياءهن ان طبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه هنيئا مريئا وقال عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إيش؟ ان يعفون أو يعفو الذي بيدي عغفة النكاح هو الزوج إن عفونا عاد المهر إلى الزوج كله وإن عفى الزوج عاد المهر إلى الزوجة كله على كل حال أنا اشير لا يتزوج انسان من الخارج الا للضروره اذا كان هناك ضروره فلا باس فاذا كان يستطيع ان يذهب هو بنفسه والا فليوكل من يثق به ليعقد النكاح له ولكن كيف يقول عند العقد يقول ولي المراه زوجت موكلك فلانا فلانا بنت فلانه ويقول الوكيل قبلت هذا النكاح لموكل فلان لكن ما تقولون لو أنه وكله يتزوجهم راح ولما حضر العقد كأن الوكيل رغب فقال زوجت موكلك فلانا فلانا قال قبلته لنفسي أي صحا لا هذا لا يصح العقد ليش لأن الآن الولي أطلق العقد لمن للموكل وهذا قبله لنفسه والوكيل لكن لو قال زوجتك بني فقال قبلت تكون زوجة لمن سمت. للوكيل اي نعم نعم تفضل جزاكم الله خيرا سائل يقول ما هو معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله وسلم من اكتوى او السرق فقد برئ من التوكل ايش؟ من اكتوى أو استرقى نعم. فقد بريء من التو. هذا لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد أن في هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب وهم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي لا يطلبون من أحد أن يفعل بهم ذلك لكن لو فعل بهم بدون طلب لا منافاة، يعني لو أن أحدا دخل على مريض فقرأ عليه بدون طلب من المريض، هذا لا يخرج من السبعين ألفا، إذا كان من من من من أهلها، كذلك أيضا لو أنهم كبوه نسمة المريض ولا ي... ولا عندهم شعور ما يشعر، فكواه أهله، ما منافاة، لأن كتواب معنى إيش طلب من يكوي. استرق طلب من يرتقي. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل هل كتاب دليل الطالب لنيني المطالب؟ وين السائلة؟ عدل عدل. يعني أنا عرضنا حق السائلة وهذا السائل وباقي سالفة. اثنين رجال و... وواحد النساء نعم. نعم. على كار. يقول هل هل كتاب دليل الطالب لنيني المطالب؟ يعتبر شرحا لمنار السبيل الدليل هو المتن، واما منار السبيل فهو الشرح نعم لزاكم الله خير يقول السائل هل لكم يا شيخ أن تبينوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما أن يضيع أن يضيع من يعود يضيع يضيع من يعود الحريص فيما علمه من يقوت كفى المرء اثما ان يضيع من يقوت يعني ان من الاثم العظيم ان يضيع الانسان من يقوت سواء من البشر او من الحيوان الاخر والسنه قول الرسول عليه الصلاه والسلام عن ذبته امراه في هره حبستها لا هي اطعمتها حين حبستها ولا هي ارساتها تاكل من خشاش الأرض. كل إنسان يضيع من من من يزمه قوته من إنسان أو حيوان فإنه آثم. والواجب أن يقوم بقوته نعم. جزاكم الله خيرا سائل يقول هناك طرق للتغصير. يا خير. كم <من> ذكرنا سائلة. <تصفيق> سائلة كم. خليك على علوه حق نسمونه وحق هذا حق نسمونه. سائر تقول إذا تزوج مسلم بكتابية فهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب وما الذي يجب عليه أن يلزمها به؟ إذا تزوج كتابية فمن المعلوم أنه لا يلزمها لا يلزمها أن تدخل الدين الإسلام بل تبقى على دينها لكن ما يتعلق بمصلحته؟ له أن يلزمها به مثال ذلك له أن يلزمها بأخذ الأطفال والشعور التي يطلب إزالتها وله أن يلزمها بغسل جنابه وبغسل من الحيض وله أن يلزمها بستر وجهها لأنه يقول أنا لا أريد أن تكشف زوجتي وجهها عند الناس تتعلق رغباتهم بها فكل ما يتعلق به فله ان يلزمها به وان كان ليس واجبا عليها من جهه الشرع حتى تسلم نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هناك طرق للتخسيس وهي عمليه ازاله الدهون من احد الاعضاء سواء البطن او الفخذين او الصدر عن طريق العمليه فهل هذا يجوز تخصيص, تخصيص. الدهون ما في البطن وش, يبقى يبقى بقى. بقى. وش الكلام هناك طرق إيش تخصيص لتخصيص تخصيص تخصيص إحنا على خصص منو بزين هالشيء للتخفيف يمكن علاج التخفيف شوف التخفيف السؤال تصرح ها تصرح يعني طيب شحون. يعني هناك طريق لإيش لتخفيف الشحن. الشحن نعم, نعم. في شيء يسمونها الرجيم اظن هذه واحد هذه من الطرق الرجيم بمعنى أن يتوقع الأطعمة التي توجب السنة والثاني يقول عملية العملية إذا كان ذلك يؤذيه ويتأذى به وقرر الاطباء أنه لا ضرر عليه في العملية فلا بأس أما إذا كان بغير إيداء ولكن يحب الخفة فلا وكذلك لو قال الأطباء إنك لو اجريت العملية لكان هذا خطرا على صحتك وحياتك فلا أجوز نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم الحجامة للمرأة وما حكمها إذا قام الرجل بحجامة المرأة لعدم وجود امرأة حج نعم الحجامة عند الحاجة إليها للرجال والنساء وإذا قدر أنه لا أن المرأة احتاجت إلى الحجامة ولم يوجد إلا ذكر فلا بأس بذلك لكن بشرط أن لا يخلو بها وان يكون عندها محرم كسائل, كسائل المعالجات المرأة إذا لم يوجد من يعالجها إلا رجل فلا بأس أن يعالجها الرجل لكن بشرط أن لا يخلو بها وأن يكون عندها محرم جزاكم الله خيرا. سائلتُك تقول يباع في محلات التسجيل أشرطة أناشيد للنساء، وقد استعمل فيها الدف أسئلته أسئلته إيه للنساء اقرأ عشان فيها الدف، فهل تقول في محلات التسجيلات الإسلامية أشرطة أناشيد للنساء. التاء نعم. أناشيد للنساء وقد تعمل فيها الدف، فهل يجوز للنساء سماع هذه الأناشيد في غير مناسبات الزواج نعم أخونا عدنان الزواج الخير كان قبل سنتين أو ثلاث يعني يلحن كثيرا لكن ما شاء الله الآن تمام انضبط بالنسبة للسؤال أقول الأناشيد التي فيها الطبور لا تجوز لا في الزواج ولا غيره، والتي فيها الدف تجوز بمناسبة الزواج أو بمناسبه قدوم من له جاه وشرف ولهذا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم وقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بالدف بين يديك فأذن لها قال أوفي بنذرك فجعلت تدف. بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان هناك مناسبات فلا بأس بالجف أما بغير مناسبة فلا نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يشتكي زوجته يقول لدي زوجتان أحد أحداهما معلمة وتستلم راتب وتبذره وتسرف في الإنفاق فيه وتطالبني بالنفقة الخاصة عليها مثل الملابس مساواه بالزوجه الثانيه التي ليس لها مرتب فهل لها الحق في ذلك وهل يجوز للأخذ من الاخذ من من مرتبها نعم للزوجه ان تطالب أن تطالب زوجها بالانفاق عليها ولو كانت غنيه ولو كانت موظفه ولو كان لها راتب ولو كانت تبذر راتبها لكن مساله التبرير نتكلم عليه إن شاء الله لها ان تطالبه بالنفقه حتى وان لم يكن له زوجة اخرى لان الانفاق على الزوجه ليس من باب دفع الحاجه ولكنه من باب مقابله العوض بالعوض فكما انه يستمتع منها وبها فكذلك يجب عليه الانفاق عليها واما اخذ شيء من بها فلا يجوز لان المال مالها أن يكون عند العقد لم يشترط عليه أن تدرس مثلا ثم ارادت أن تدرس واتفقت معه على أن يأذن لها في التدريس بشرط أن تجعل له نصيبا من, من راتبها فلا بأس نعود إلى مساك الاسراف نقول لا يحل لأي إنسان أن يسرف في انفاقه لا في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في غيره. وأشد من ذلك وأكثر ما يفعله بعض الناس ما يفعله بعض الناس من من الاستدانة لأمر كمالي ليس بواجب أتدرون أن بعض الناس فقراء يستدين من أجل أن يضع ديكور في المجلس نصد الله العافيه اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يوجه الرجل الذي لم يجد شيئا يتزوج به لم يوجهه الى ان يستدين فكيف يستدين الرساله شيئا ليس بضروري ثم يتحمل دينا واذا حل الدين ولم يوفه ماذا يصنع يستدين مرة ثانية ويزاد عليه واذا حل الثاني ولم يوفي استدان ثالثه وهكذا حتى تتراكم عليه الديون أليس هذا موجودا طيب بارك الله سريع وأمر الدين عظيم ألم تعلم أن رسول عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن الشهادة في سبيل الله هل تكفر الذنب قال نعم أدبر الرجل مقتنعا بالجواب ثم دعاه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال له إلا الدين اخبرني بذلك جبريل آنفا يعني الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين وهي شهادة في سبيل الله وكان عليه الصلاة والسلام اذا قدم اليه الميت سأل عليه دين اذا قالوا نعم وليس له وفاء ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم قدم اليه ذات يوم رجل من الانصار فخطى خطوات ليصلي عليه ثم قال هل عليه دين قال قالوا نعم له وفاء قالوا لا قال إذن صلوا على صاحبكم ترك الصلاة عليه فقال أبو قتاده يا رسول الله أدي علي قال النبي صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهم الميت قال نعم فتقدم وصلنا فاياك أيها الشاب أن تغترى وتتساهل يوجد الآن شركات تقول الشباب تعال تبي سيارة نعم أي سيارة تبي تبي إيش نقول؟ كابرس تبي كادلك تبي, إيش؟ تبي شبح نعم طبعا الشاب غريب يقول أبي أريد شبحا <تصفيق> الشبح بكم؟ لا لم هم مليون ما أعرف خمس مية ألف نعم نخلي من الشبح اللي ما يطير ك... كثير مية ألف نعطيه شبح مية ألف كيفه فيه؟ كل شهر تعطينا مئتين وخمسين سهل مئتين وخمسين عند الشاب يقول هذا. لا يعلم المسكين أن المائتين وخمسين تجعله عبدا لهذا الذي أعطاه السيارة عبدا دليلا ربما كلما زادت المدة يتناقص ويتضرر والسيارة كلما كدها ايش؟ تنقص لذلك أحذر الشباب من أن يغتروا بالسم المكسوس في الدسم لا تبصروا بهذا يقول عمه مثلا عجيبا جيدا ممتازا يقول مد رجلك عليش مد على عليش على قد الحاف الانسان حافه قصير يمد رجله ان مد رجله طلعت من اللحاف وان قرفص شمله اللحاف نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول إنني متزوج منذ ثلاثة سنوات ولم أرزق بطفل حتى الآن وبعد الفحوصات تبين لي بأني لا أفدر على الإنجاب إلا عن طريق أطفال الأنابيب يسأل أطفال الأنابيب أنا لا أفت فيها لكن من العلماء المعاصرين من يفت فيها أما أنا فلا أفت فيها نعم سائرة تقول أنها لم ترى القصة البيضاء إلا بعد مضي سبع وأربعين يوما عن الولادة ولذلك لم تصلي طوال هذه المدة بناء على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كانت قد قرأتها وفهمت منها أن الراجح عنده عدم تحديد مدة للنفاس فهل ما فعلته صحيح أفتون مجري نعم فهو مده النباس لا حد لاقلها يعني لو ان المراه ولدت وبعد يومين اثنين طهرت تطهر تصوم وتصلي وياتيها زوجها ولا بذلك لانها طهرت ولكن لو زادت على أربعين فهل تغتسل او ماذا تفعل نقول إذا زادت على أربعين فإن صادفت أيام العادة فهي حيث وإن لم تصادف أيام العادة فهي دم فساد فأتسل وتصلي ويأتيها نعم يأتيها زوجها وقال بعض العلماء يمتد النفاس إلى ستين يوما فما دام الدم على طبيعته لم يتغير فإنها تبقى إلى ستين يوما وما زاد على الستين إن وافق العادة فهو حيض وإن لم يوافق العادة فهو دم فساد لا يمنعه من الصلاة ولا غيرها مما يمنعه النفاس نعم جزاكم الله خيرا. بقي هذه المرأة الآن رأت السفره بعد تمام أربعين فالاحتياط أن تقضي الأيام السبعة التي تركت الصاد فيها نعم سبع واربعين. إيش؟ سبع واربعين لكن بعد 40 راس صفر تقول أي. نعم هذا سائل يقول اخي عنده دش في البيت ونصح ايش دش, دش نعم صحن هواي قال نعم. ونصحت له كثيرا هل يجوز لي مقاطعته وافيدوني اخوك يجب عليك صلته ومن صلته هي النصحه ان وتكرر عليه وتبين له خطر هذا الدش على الأخلاق والعقيدة والسلوك فإن اهتدى في هذا والا وإلا فصله ولكن إذا فتح هذا الدش على شيء محرم فقم قم من المكان وقاطعه قاطعه في هذه الحال أما دائما فلا تقاطعه لأنه أخوك وهو باستمال هذا الدش لا يكون كافرا بل هو من الفساق والفساق يوصلون ولو كانوا فساقا إلا إذا كنت لو هجرته لتاب من ذلك فهجره. نعم. لذاكم الله خيره. هذا السائل يقول سائلة. لا لا نقبل إلا سؤال واحد في الورقة. أقصد ذات السؤال للرجال. طيب. السائل يقول. الذين أجازوا اتخاذ القبور القبور مساجد استدلوا بآية لنتخذن عليهم مسجدا وأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته ثم اقود خلا إلى مسجده أولا هل ذكر الله هذه القصة على التقرير أو على بيان واقع على بيان واقع قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ثم ان الايه ليس فيها انهم اتخذوا بل قالوا سنتخذ لنتخذن عليهم مسجدا والله تعالى يقص علينا من من خبر ما سبق ما لا يقدره بل يخبر بالواقع لقد كبر الذين قالوا ان الله هات هذه وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فهذه الحكايه عن هؤلاء حكايه بانهم سيتخذون وليس فيها نص بأنهم اتخذوا لكن على فرض أن فيها النص أو أن هناك دليل من السنة على أنهم اتخذوا المسجد عليهم فإن ذلك ليس ذكر الله له ليس على سبيل التقرير وأما السنة في صريحة في تحريم اتخاذ القبور مساجد حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من اتخذ القبور مساجد وقال ألا فلا تتخذ القبور مساجد فاني أنهاكم عنه وأما قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن القبر لم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبن مسجده على قبره أما كونه لم يدفن في المسجد فأمر ظاهر دفن في أي مكان في حجره عائشة رضي الله عنه واما كونه لم يبن عليه مسجده فظاهر ايضا بل اظهر الرسول عليه الصلاه والسلام بنى مسجده بعد ان نبش القبور منه وطهر طهر ارضه من القبور ثم بنى المسجد ولم يبني مسجد ولم يبني مسجده على قبره وهذا معروف يعني ما احتاج ان انفيه لانه واضح لكنه لم يدفن في المسجد دفن في حجره ولم احتاجني الناس إلى زيادة المسجد في زمن الوليد زيد في المسجد وهدمت حجر النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلت في المسجد وبقيت الحجرة بناء مستقلا ليس داخل المسجد مستقل واضح يعرف ولا اشكال فيه ثم إنه يجب علينا الا نعارض فعل الناس فألا نعالذ قول الرسول بفعل الناس يعني لو فرضنا انه دخل في المسجد بدون ان يكون هناك مقصورة منفردة فانه اذا فعل ليس يعني ذلك ان كلام الرسول يهدر ويترك وهو يقول الا فلا استخد قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك نعم جزاكم الله خيرا هذه السائلة تقول هل لها ان تكشف عند طبيب أي رجل وهي مريضة ذكرنا هذا بمسألة ما نعم. سائلة أخرى تقول أو هذا السائل يقول زوجتي لا تحب أمي كيف أتعامل معها نعم زوجته لا تحب أمه كيف يتعامل معها نقول تعامل بما أملك الله به <تصفيق> وعاشروهن بالمعروف أما عدم محبتها للأمي فالواجب عليه أن يحاول الإصلاح بينهما فان لم يمكن فإنه يعاشر أمه بما يجب أن يعاشرها به ويعاشر زوجته بما يجب أن يعاشرها به أمه لها التوقير والاحترام والبر والزوجة لها المعاشره الزوجية نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين معنى الآية الكريمه أنه إن قدر أن للرحمن ولدا فإن, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول العابد لذلك الولد ولكن هل هذا ممكن لا هذا كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرون الكتاب من قبل وقوله لاينشلقت لا يحبطن عمله فالرسول لا يمكن أن يشرك ولا يمكن أن يكون في شك لكن هذا من باب بيان قوة امتناع الشيء فقوله إن كان الرحمن ولد أي أنه ممتنع للغاية الامتناع نعم جزاكم الله خيرا وهذا سؤال آخر يسأل عن معنى قول الله قول الله سبحانه وتعالى هو الاول والاخر والظاهر والباطن نعم تفسير القران يجب اولا ان يفسر القران بالقران فان لم يمكن فبالسنه وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسماء الاربعه بقوله انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني أنه محيط بكل شيء لا يحول دونه شيء من المخلوقات نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز الأخذ من اللحية حتى ولو كانت طويلة أكثر من القبضتين نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا لحة ارخ لحة أوفوا لحة ولم يأذن بقصها ولا بحلقها وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فقص ما زاد على القبضة فهذا من فعله رضي الله عنه والاحتجاج بروايته لا برأيه ثم إنه ليس يفعل ذلك دائما وإنما يفعله في النسخ فقط فلا يحتج به على جواز الأخذ من اللحية نعم لو فرض أنها طالت طولا مشوها فوصلت مثلا إلى ساقه فهنا لا بأس أن يقص ما كان مشوها أما إذا كانت مما جرت بإعادة والناس كلهم لا يستنكرون هذا ولا يرونه عيبا فإنه لا يأخذ منها شيئا نعم. هذه إمرأة،, امراه تقول نصيحة للنساء على عدم التبرج على عدم التبرج او عن التبرج, على التبرج. نعم الواقع ان التبرج مع الاثر الشديد موجود في بعض النساء ولكن الاحتجاب الشرعي موجود ايضا في كثير من النساء والحمد لله لكن نصيحتي لاخواتي ان يتقين الله عز وجل وان يعلمنا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما تركت, بعدي ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من, من النساء والشر كل الشر في فتنة النساء ومعلوم أن المرأة إذا خرجت متبرجة أو متطيبة أو كاشفه الواجهة من المعلوم أن الرغبات سوف تتعلق بها وتحصل الفتنة فعلى المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن توطي الوجه وما يكون بفتنة سواء كانت في السوق العام أو في السوق الخاص نعم جزاكم الله خير هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم أن تبينوا موقف موقف الأمة من خلاف الآئمة موقف الأمة من خلاف الآئمة هو أن الواجب على كل إنسان إذا رأى اختلاف العلماء أن يقلد من يراهم اقرب الى الى الصواب في علمه وفي امانته لان العلماء ينقسمون الى اقسام اولا من من يكون عالما واسع العلم لكن ليس عنده امانه ما هو مؤتمر قد يفتي الانسان بما بما يروق له وان كان خلاف الصواب والثاني من عنده امانه قوية لكن ليس عنده علم والثالث من عنده علم وامانه هل يقلد من يرى أنه أوثق في نظره في علمه وأمانته هذا هو الواجب كما أن الإنسان لو أصيب بمرض فمن ي... إلى... إلى من يذهب من الاطباء الى إلى من يرى أنه حاذق وأنه مطلع وأنه أمين هذا هو موقف الإنسان من الثلاث الألم نعم يزاكم الله خيرا هذا يقول السائل كان ولياذ بالله كافرا وأسلم والحمد لله, لله وتزوج الله. امرأة قبل إسلامه وتزوج من امرأة وتزوج من امرأة بدون عقد والآن معه اولاد وقد كبروا والحمد لله وعمره 45 سنة مه. يقول العلم رحمه الله إن الرجل إذا أسلم وقد تزوج امرأة بغير عقد نكاح شرعي لكنهم يعتقدون ذلك نكاحا فإن الواجب فإن الواجب أن تبقى الزوجة إلا إذا كانت في هذه الحال لا تحل له مثل أن يكون مجوسيا والمجوسي يرى أنه يجوز أن يتزوج ذات المحارم يعني المجوسي يرى انه يجوز ان يتزوج امه او ان يتزوج بنته او اخته فاذا قدر انه مجوسي تزوج اخته ثم اسلم فهنا يجب التبريق بينهما لان المراه الان تحل او لا تحل لا تحل اما اذا كان تزوجها بعقد غير شرعي لكنهم يعتقدونه نكاحا فانهم يبقون على نكاح ولهذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين الذين اسلموا أقرهم على نكاحهم ولم يفسق نكاح أحد منهم نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز لي أن أذهب بأمي إلى قصور الأفراح والتي فيها المعازف والغناء لا لا يجوز أن الإنسان يوصل الانسان أمه أو أخته أو ابنته إلى بلاد الأفراح التي فيها المنكرات إلا إذا كان لأمه سلطان تستطيع أن تمنع هذه المنكرات فلا بأس لكن بدون أن يكوننا لنا سلطان فلا يجوز لأن الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آخر سؤال لأن الآن أهم شيء كل الحقيقة مهمة الشيخ لكن نختار أقول أسئلة كلها مهمة من نسبة لنا بعضها أهم يقول السائل دخلت المسجد في أيامي مطر ووجدت الجماعة يصلون العشاء وقت المغرب أي جمع وأنا أريد صلاة المغرب مع العلم بأنني لا, لا وجدت الناس العشاء يصلون العشاء يصلون العشاء وقت المغرب نعم وأنا أريد صلاة المغرب مع العلم بأني لا أعرف أي صلاة يصلونهم فصليت معهم ولما قام الإمام للركة الرابعة اقترددت ماذا أفعل يعني أنه فعل الآن المسأل لك قد الآن تردد المدافع ماذا يفعل السؤال الموجود الآن على كل حال نحن نذكر حكم المسألة إذا دخلت في أيام المطر والناس يصلون ولا تدري أن يصلون العشاء والمغرب فانو المغرب ثم إن كانت العشاء وقد ادركتهم في أول رقعة فإذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وكمل الصلاة وسلم ثم ادخل مع الإمام فيما بقي مسألة العشاء حتى لو كنت تدري ان هذه العشاء واذا دخلت معه في الثانيه فماذا تصنع نعم تسلم معه لانك صليت ثلاثا وان دخلت في الثالثه تاتي بواحده على كل حال ادخل معهم بنيه المغرب ولا يضر اختلاف النيتين لان هذا الاختلاف ليس مؤثرا الاختلاف الذي نهى عنه الرسول أن تتخلف عنه في الركوع أو السجود أو القيام والقعود أو وإلى صباح غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين